صلوا على خير البريه هاديا صلوا عليه واعزروه واغفروا والحمد لله الذي يهدي وما يهدي سواه ولا يعين يصروا وادعوا لي إخوانكم قد شدهم قيد العدو بسجنهم فتصدرو إن تذكروهم فالدعاء أمانة أو يذكروكم فالدموع تسطروا صلوا على خير البرية هاديا صلوا عليه واعزروه واغفروا ان تذكروهم فالدعاء امانه او يذكروكم فالدموع تسطروا صلوا على خير البريه هاديا صلوا عليه واعزروه واغفروا والحمد لله الذي يهدي وما يهدي سواه ولا يعين صلوا صلوا على خير البريه